بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس إسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم مُحْدَثٌ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةٌ تُنْقِلُ والذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء بَلِ الْأَرْضُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضَاعُوا أَحْلَامًا بَلِ تَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُسْلِلَ الْأَوَّلُونَ ما لهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوعي إليهم فاسألون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا قالدين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 ل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 فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتعلم لا استخذ لهوا لا استخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل من مَن تَعْظِمُهُ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يفتون.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 يعلم ما بين أيهم وَمَا خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مستقون ومن يقل منهم إني إله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رسقا ففتقناهما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 وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْمُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُؤْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك القلد أفإن ميت فهم القالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا لا يتخذونك إلا هدوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون قلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَو يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْحِسَابِ لَيَعْلَمُنَّ أَنَّ الْحِسَابَ عَلَى اللَّهِ ۗ ثُمَّ لَيَعْلَمُنَّ أَنَّ اللَّهَ بَلْ تَفِيهِ الدَّغْتَ تَن فَتَبَهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِغُثُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يفحبون بل متعنا هؤلاء عليهم العمر افلا يرون اننا نأكل الارض ننقصها من اطرافها اف هو قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع صم دعاء اذا ما ينذرون ولا ان مسستهم نفحه من عذاب ربك ليقولوا يا ويلنا ان كنا ظالمين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 ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمستقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون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 إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثير التي أنتم لها عاكثون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنت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 وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مذبرين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 فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينصقون فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من ذلك ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعتلون قالوا حرقوه وانصرون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 وَلَدَيْنَا هَارُونَ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَافِلَهُ وَكُلًا جَعَلْنَا صالحين. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْقَيْرَاتِ وَأَوْحَيْنَا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 ولوطا آتيناه حكما وعيما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين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 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آسينا حكما وعلما وثل قرنا ما عدا ود الجبال يسبحنا والطير وكن نافعين وعلمناه صنع فلبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح صفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُصُّونَ لَهُ وَيَغْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَن سَنَيُضْرِبُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإرريس وذلكف كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا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 الليم تنزل له ونجيناهم من الغم وكذلك انزل المؤمنين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 فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أخرى تَنْوَاحِدَ فَوْ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَعْبُدُون وَتَطَاوُ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاشبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون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 الا يسمعون ان الذين سبق قد لهم من العذناء اولئك انها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت ام وسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون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 وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِذُهَا عِبَادِيَا الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا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 يرلم الجهر من القول ويرلم ما تكتون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَوْفِفُونَ